بصولة الجبار العظيم فإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري فإن كنت مريضة فإني أدلك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المومضة ذلك رب العالمين فاقصديه على صدق المسألة فإني والله عنك مشغول بقوله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الأسفل فإني والله عنك مشغول بقوله تعالى فأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأين المهرب من هذه الآية إني مشغول عنك بقوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم العظيم ثم جاءت بعد أيام فوقفت على طريقه فلما رآها أراد الرجوع إلى منزله لأن يراها فقالت له يا فتى لا ترجع فلا كان المنتقى بعد هذا إلا بين يدي الله عز وجل وبكت بكاء شديدا ثم قالت له أوصني بوصية أعمل بها فقال لها الفتى أوصيك بتقوى الله في السر والعلم أوصيك بتقوى الله في السر والعلم واحفظي نفسك واذكري قول الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القافر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوه مولاه بالحق ألا له الحكم وهو أسرع قال فأقرقت طبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول